119. فاعتبروا يا أولي الأبصار 110. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك شاقوا الله ورسوله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 وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليهم من قيل ولا لك بل ولكن الله يسلق رسله على من يشاء.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 119. ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله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 يَبْتَوُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَصُورُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوا وداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوطوا ولا يجدون في يَفْعُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جاء أَعْذَرِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَاعُوفُ الرَّحِيمِ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا 119. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 129. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 120. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر 121. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 129. وَاللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 120. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 112. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 113. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم